إنهم عن السمع لمعزولون فلا تبع مع الله إلها الآخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واصفر جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني ذريء مما تعملون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 ياي من قلبي ينقلب.